جزء تبارك من الحرم النبوي الشريف من صلاة التهجد لعام 1406 للهجرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلغكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات امتباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقل بليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا أرقوا فيها سمعوا لها شهيقة وهي تفور تكاد تميزوا من الغذ كل ما أرقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكن نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذير وقالوا لو كنا نسمعون عكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فشعقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكدها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخف بكم الأرض فإذا هي تموه أمامنتم من في السماية يرسل عليكم حاصبهم فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضون أما يوسقهن إلا الرحمن وإنه بكل شيء بصير أما هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمنين الكافرون إلا في غرور أمن الذي يرزقكم من أنساك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفيدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ الله أكبر آمين. نوم والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجر غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم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 أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساثير الأولين سنسنه على القرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمونها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن على حرثكم إن كنتم صالمين فانطلق فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخل النهى اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرث قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم لما قل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا الظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون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 أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزرقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون, إن ما ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين الحقة ما الحقة وما أدراك ما الحقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها أصرعا كأنهم أعجاد نقل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء ثرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية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 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا من منوتي اكتبه بيمني فيقولها امقرأ كتابيا اني ظننت اني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعه سبعون ذرعه اخذوه فغلوه ثم ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سفعون ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له, ال... فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تفسرون وما لا تفسرون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 وإنه لتذكرة للمتقين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه, وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم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 وتكون الجبال كالعهم ولا يسأل حميم حمي من يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضانة زاعة للشواء تدعو من أدبر وتولى وجمع فاوعا إن الإنسان خلقها لوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا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 عن اليمين وعن الشمال عزين أياطمع كل مريم منهم أيود خل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسموا برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي, يومهم الذي يعدون يوم يخرجون من الأجدى في سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترقهم ذي الله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون إنا رسلنا نوحا إلى قوميا ننذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وآطعوني أغفر لكم من ذنوبكم ويخفركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لي وقروا لكم كنتم تعلمون قال ربي إني دعوت قومي ليلة ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغسر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا كيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيه النور وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلقوا منها سبل فيجاج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 فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أن واستمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شبطا وأننا ظننا أن لن تقول الإنس وجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأن لمسنا السماء فوجدناها مليئة حرسا شديد وشهب وانه كان وانه وانه وانه وانه فملئت حرسا شديدا وشهبا وان كنا نقعد منها مقاعد للسند فمن يستمر الان يجد له شعاب الرصد وان لا ندري شر أريد بمن في الارض ام أراد بهم ربهم رشدا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ يَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُ وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخصا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأنا القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو على الطريقة لا أسقيناهم ماء غدقا لنفناهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صادا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 إلا من اغتضى من رسول فإنه يسلخ من بين يديه ومن خلبه رصدا ليعلم أن قد ابلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنوقي عليك قولا تقيلا إن ناشئة الليلية شد وطأواك ومقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبثل إليه ترتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتحه وكيلا واصبر على ما يقولون واهدرهم هجرا جميلا وذرني والمكدبين أولي النعمة ومهدلهم قليلا إن لدينا أنقالا وجحيما وطعاما ذاوصة وعذابا أليما يوم ترجه الأرض وجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى برعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخدا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفهولا إن هذه تكرة فمن شاء اتحد إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم عدمى من ثلثين الليل ونصا وثلثة وطائبة من الذين معه والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيقول منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يمتعون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرروا الله قرضا حسنا وما تقدموا لعبسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم يا أيها المدكر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطحر والرجز فهجر ولا تمن تستكفر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومين يوم عسير على الكافرين ويغيسير ذرني ومن خلطت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومثت له تمهيدا وما يطمع أن أزيد فَلَا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا صَوْرَهُ قُم صَعُودًا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَصَرَ ثُمَّ عَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قول البشر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا ترر نواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقين الذين أوتوا الهتابة ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يركادوا ولا يرتاب الذين أوتوا فتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم ذنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر والقمر والليل قدبر إذ وصبيح اذا اصفر انها لا يحد الخبر نديرا للبشر نديرا من لمن شاء منكم ان يتقدم او كل نفس بما كسبت رهينه إلا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين في جنات عن المجرمين ما سنقف في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نقوضنا الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أكان اليقين فما تنفعهم شكاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حور مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل مرئ منهم أن يؤتاصحهم منشرة كلا بل لا يخافون كلا إنه تلفرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة الله أكبر لا أقسم في يوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ويسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المطر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر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 فليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من مطحف عن شاد نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كبورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا نوفون بالندر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويقعمون الطعام على حُبِّهِ مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاهم ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائف لا يرون فيها شمسا ولا زمهيرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة واكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا وَقون فيِيه كأسن كانَ مزاجه جبلا عينًا فيهَا تسم سسَبين وَيطوه عليهلَهم وَْدان محلدونَ إدار أييتم حسب توم لُقللُ م كور وَإذا رأيتَ ثمََّ رأتَ نَعيم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 واذكر اسم ربك بكرة وعصيلا ومن الليل فاسجد له وصبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما تقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تغفرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا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 فذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقهم من ماء مهين فجعلناه في قرار متين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين لم ننجعل الأرضَت لفة أأَخيموات وَجعل النادها راس شامِخاتِ وأسقَنا ك أَنغات وَإل يونَ إمكدبين إن طَق إ ما كُ بهيت خَدبون منن طَلق إ ظّم ب تَلا شعَبِ الله ظَلين وَلا يُغْن إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويلو يومئذ للمكدبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويلو يومئذ للمكدبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد ففيدون ويلو يومئذ للمكدبين إن المتقين فِي ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجي المحسنين ويل يومئذ للمكدبين قلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجيمون ويل يومئذ للمكدبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون الله أكبر صدق الله العظيم